بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قو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 من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يصى ثم أتبع سببا حتى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 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ لَجًا نُفْسًا نُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَنَجْعَلَ لَكَ خُرْجًا فَأَلَمْ يَعْلَمُ رَكَّاحُ جَنَّةٍ عَلَى أَنْتَ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ وَبَيْنَهُم رَجْمًا آتُونِي لُؤْلُؤًا حَزِينًا حَتَّى إِذَا سَوَا بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا نُطْفُوقُ حَتَّى فإذا جعله نارا قال آتوني أفرغ علي قطرا فما استاع كان وعد ربي حقا، وتركنا بعض يوم يبي يمو في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم. ما يومئذ الكافرين عرض الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع. فَرَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ إِنَّمَا اعْتَرَاهُمُ الْغُرُورُ نَغْلِبُ بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءٍ فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وذنّا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتهم ورسولي حزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالح كانت لهم جنات في الذنس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا، لو كان البحر مذادا لكلمات رب بي لا نفِد البحر لا نفِد البحر أرقبَلَ أنت فذكَلِماتُ ربي ولو جئنا بمثلِ مددا قل إنما أنا بشَرٌ مثلكم كن بدعائك رب وَإِنِّي وإني خفت المواني من ورائي وكانت رأتي عاقرا رضيا يا ذكريا إنا نبشرك بغلام اسم يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن لا يكون امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 إليه أن سبعوا بكرة وعشيا يا يحيا أخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم هلد ويوم يموت ويوم ما غاس وحيه وكن في الكتاب مريما اذ انتذت من اهل هامكانا شوقيا تَخَذَتْ مِنْ دُونِ الْحِجَابِ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَتْ لَهَا دُونَ سَوْءٍ سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منهم وكان امره منظيا فحملت فتبذت فيه ما كان كسيا فجاء اهل المخاض الى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بيذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما تر إن من البشر أحدا فقولي ذرت للرحمن صوما فقولي إن ذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا افتهم ما كان ابوك ام رأسه ان وما كانت امك بغيا فشارت الي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 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَصَادِفْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُونَ تُحْيِيَ وَبَرَغَنِي بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا والسلام علي يوم أنت و يوم أموت و يوم أبعث حيا ذلك عين سبنا يوم قول الحق الذي فيه يمت ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون وإن الله ربي وربكم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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ رَحْمَنَ رِفْعٌ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَالْقُوَّةُ فِي الْكِتَابِ إِرْزَاقٍ إِنَّمَا كُنْتَ ضِيقًا نَبِيًّا الْقَالَ لِأَبِيهَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَسْنَا وَلَا يُصْرُّ وَلَا يُنْعَمُ عَنْكَ شَيْءٌ جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان من الرحم يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الله ما ان فتقون للشيطان وليا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 ما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكل من جعل ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه آرون نبيا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا وَيَكُن فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ من ذلية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذلية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتزى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان وعد مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك لَا نُبَاعِ وَلَا أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَنَا ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ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 يَوْمَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَهُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَمْ نُحْضِرَنَّ لَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَثْنَىٰ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنْهُم كُلَّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَذَابًا فَمَا لَنَا نَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا أَصْلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كُنَّا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّنُوطِيَّا ثُمَّ نَنِي الذين اتقوا ونذر الظالمين في فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن وكم اهلتنا قبلا من قوم هم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له رحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكان وأضعف جند ويزيد الله الذين تَدَوُدَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَذَّبَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَرَدًّا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ واتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتي لنا فردا واتخذوا منا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 فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجريمين إلى جهنم مردا لا يملكون الشفاعة إلا من وقالوا اتخذ عند الرحمن عهدا وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أنت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 وكله آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقل التقين وتنذر به قوم اللدّة وكم أهلتنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم.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 له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا عرفا قال لأهلي من كسوء إني أناستل ولا علي آتيكم لا منها بقبس او اجد على النار هدا فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعلنك انك بالواد المقدس طوى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 تسعى فلا يصد دمك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوتى قُلْ وَلَايَاهُ وَاهُ الشُّؤُونِ عَلَى وَنَى وَلِيَ فِيهَا مَا أَرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقَهَا يَا مُوسَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُ وَاسِيرَتَهَا الْأُولَى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آتينا الكبرى إذا ها إلى فرعون إنه قرأ قال رب شرح لي صدري ويستر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي مسبحك كثيرا وَنَادَى الْقُرْءَانُ كَفِيرا إِنَّكَ كُنْتَ رَبِيرَا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَا ظَلَمْنَا مَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَلْقِي قُذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَالْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَخُذُ عِظْمِهِ وَعَدُّهُ اللَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغن وفتناك فتونا لَهِبِسْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ غَدَا أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَرَأَيْتَهَا فِي ذِكْرِي إِذْ غَدَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 وأنزل من السماء إما أن فخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورع أنعم قن إن في ذلك لآيات لأورنها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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَيَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَّا يُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا أَوَلَمْ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُفْشَرَنَّ النَّاسُ ضُحًى فتولى فرعون فجمع كيدهم ثم أتى قال لهم نوسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خار من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوى قالوا إن هذا الأساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا وقد أفلح اليوم من استعلى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 فلا أقطن أئذكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلب أنكم في جزء النقل، ولأصلب أنكم في جزء النقل، ولا تعلمون أين أشد عذاباً وأبقى. قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن لهم جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَرَعَ مِلَّ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْرَّجَاءُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجِرِينَ دَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ولقَالَ أوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَضْرَ بَلَهُمْ طَائِقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَلُ لَا تَخَافُ ذَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُمُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمْنَةِ غَشِيَهُمْ وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 عجلت عن قومك يا موسى قالهم هم أولئ على أفري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد قومك من بعدك وأضلهم السامري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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن ما نحن أوزارا من زينة القوم ولكن ما أوزارا من زينة القوم فخلفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلاً جسداً لهم قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرونا ألا يرجع إليهم طولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفع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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يرصوا به فقضت قبرة من أفر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب، فإن لك في الحياة أن نقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ اُذْهُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَمُحَرِّقًا نَفْسًا وَلَن تَنصَفًاهُ فِي الْأَمْنِ مِنَ أَسَفًا إِنَّمَا إِلَى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 نحن نعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقاً إلا بس ثم إلا يوماً ويسألونك عن الجبال فقل أنصفها ربي نصفاً فلا رواقة عن صف صف لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً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 وقل رب زدني علما صدق الله العظيم